فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بدعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا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 الله. قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حطاره ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين